أجوه من يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مرضوعة ونمارق مصوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فيكر إنما أنت مذكر لست عليهم صيّر إلا ما تولى وكفر فيعلّبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حساب